and gentle. ومحبوم دي ومثال اغلال بربو الامتال بيا وانايا ما نعرف لول الماري وانا ياسيت الشيجان امو الحيال ليغرسوها باعوها اتربو لحقال وانا موحال نغرس من فوق لبيها بصلا وفور الماري Vad du inte vet, jag vet allt. Vad du inte vet, jag vet allt. أكبر رأس شوي وأنا محتاج بعد ترى بسبابك لم الناس المري والاس لمدينة خرج عليا سيارة جر بضي وضغي دقيقة عليك سواء ترى مش دهدي دا داخل من هول الماريوانا Deu o